فتاء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المقترين وزنوا بالقصفات المستقيم ولا تبقت الناس أشياءهم ولا تعتو في الأرض مفسدين.